ما مينك منيك ربيت ما يا غنيم ما مينك منيك ربيت لقلو ما يا غنيم ما دار مخترا صيدرني ما فوق صرمين أدار مقترسي ضرن ما فوق صرمين ورنسي نوالي حوبيق ما سيهي ترانا نتو قنصر في بيتلسي نوالا حوالا نغم زهير العقل غامان العقل غامان يا وحديني وجلا مس النعيس نفاذ عرف اللي تهون لنا مس نفاذ عرف اللي تهون لنا ما غيلت قس ومن امر Ma gien turi randikas,丈, jo kartenciwieči važiį, nekras, challenge, pl vis capacity